a friend where he ذَا ذِ الَّهِ مِنْ شَيْءَ قَالُوا لَهُ هَذَا قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعذكم وعذ الحق حد الحك ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما Altyazı M.K. ırrım ça sab da var İzlediğiniz فالكلمة الخبيثة كشجرة الخبيثة لجتست من فوق الأرض ما من قرار يثبت <تسجيل> <تصفيق> الله ويبلّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تَرَ إلى الذين بذ اذلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البواب Vous İzlediğiniz Muflalet ayıf ikubim mazaknahum siluğ ve di <gülüyor>